ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَنَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرَكُمْ فِيهِ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 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين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 وَقُل آمَنْتُ بِمَا أنزل الله مِنْ إِلَيَّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ النَّصِيرُ وَالَّذِينَ في الله من بعد ما استجيب لو حجتهم داهظة عند ربهم حجتهم داهظة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباضل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأل اسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكر أو يبغهم بما كسبوا ويغفر عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من معجز فما أُوتِيتم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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يفقون والذين إذا أصابهم المغيوهم ينتصرون وجزاءء سيئة, سيئة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 وَدَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِئِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظْهُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَلَابِ مُقِيمٍ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 سِرَاطَ اللَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ